وَإِذ ْ سَزَن تُمُوهُم وَماَا يَعبُدونُونَ إَّ اللهَّ فَأُ إلَيْكَ فِي شُر لَكُمْ رَبُّكُمِّر الرحمتِهِ وَيُوهَيِ لَكُم مِنْ أَمرِكُمْ مِرفَقَ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 إِيمَالِ وَكَلْبُهُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَصِيدِ لَوِ اسْتَنَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلْتَ مِنْهُمْ رُحْبًا وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فَبَعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُم هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَكْثَرُ طَعَامًا فَيَنْظُرْ أَيُّهَا أَكْثَرُ طَعَامًا فَنَيْلَا يكون برزق منه وليتلف ولا يشغل نبكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفصحوا اذا ابدا